يا رسول الله عادت لأبي جهل الطواغيت العميلة تحسب الناس عبيدا وترى الأوطان ملكا للقبيلة تدفن بجيب وبجيب تدفن الأرض الجميلة كلما تكثر قتلا وجدت أن ضحيانا قليلا وجدت أن ضحيانا قليلا يا رسولة لأبي جهل الطوابية العميلة تحسب الناس عبيدا وترى الأوطان ملكا للقبيلة تدفون البحر بجيب وبجيب تدفن الأرض الجميلة كلما تكفر قتلا كلما تكفر قتلا وجدت أن ضحايانا قليلا وجدت أن ضحايانا قليلا رحمة السلطة تقتل الإنسان رحمة السلطان تقتلوا يا رسول الله عادت لأبي جهل الطوابية العميلة تحسب الناس عبيدا وترى الأوطان ملكا للقبيلة تدفن البحر بجيب وبجيب تدفن الأرض الجميلة كلما تؤثر قتلا وجدت أن ضحيانا قليلا وجدت أن ضحيانا قليلا رحمة السلطة تقتل الانسان رحمتك يا حملت وردا عطرا وسرت فالعالم وقلت لا الى الذي قال الى الكفر عالم حملت واد كن بسرت تير دعو العالم وقلت لا الى الذي قد قال ليل قمرين عام وقلت يا حريتي فديتك ودام فأنت في قانون هام مقربان ومتهام مقربان ومت وصحت إن أمتي حقوقها مثل الأمام ومن يعيش بذلتين وجوده مثل العدم يا أنت قد طرت لدى من عرقك الذي بسام فكل سيء بالضاربين بين أحركين يوما هزام أنت تريد الأرض أن تفوح بالجنائن وقد حملت وردةً فلقبوك خائن لا تستحق أن تكون ها هنا مواطن فاحرقوا كل القرى عليك والمدائن جريمه أن ترفض الفساد والعماله جريمه بان تكون عاشقا رساله جريمه بان تقول عدالة في أرضنا تحتاج للعدالة عدالة في أرضنا تحتاج لل أنت تريد الأرض أن تفوح بالجنائن وقد حملت وردة فلقبوك خائن لا تستحق أن تكون ها هنا مواطن فأحرقوا كل القرى عليك والمدائن شريمة أن ترفض الفساد والعمال شريمة بأن تكون عاشق الرسالة شريمة بأن تقول جورهم ضلالة عدالة في أرضنا تحتاج للعدالة عدالة في أرضنا تحتاج علمنا الصبر يا ذا صبر علمنا الصبر يا ذاف علمنا علمنا الفدا يا ابن الامبيان ما الموت رعدان قيل في الأرض هوى كون المجرى فاليد الحامراء قوس سهمها المرمي في الأداء قطرى ما زلوا لي او تراعدا في الارض هواء كون المجره فاليد جند صفر إذ في وحده سوار عشرة دوفنوا في الأرض جسمان خارجوا في جنة الرحمن زاهرة عشرات جند صفر إذ ترى في وحده دوار عشرة دفنوا في الارض في جنته الرحمن زاهره عشرات الجند صفرون في وحدي دوار عشرة دفنوا أرض جسما فرجو في جنه الرحمن زاهره صامد صامد شعبنا صامد عامل صامد صابر قيل في الأرض هوى كون المجرى فاليد الحامرى قوس سهمها المرمي في الأعداء قطرى عشرات الجند صفر إذ ترى في وحد خوار عشرة دوفنو في الأرض جسما فارجوه في جنة الرحمن زهرا فارجوه في جنة الرحمن زهرا صامد صامد شعبنا صامد صامد, صامد بِاللهِ مِنَ الْإِسْمِ الَّذِي أَعَاذُكَ سَيْفُ النِّمُولِ دَمِنَارَا هَيَ الْتَقِي سَيْفَ ذا ذكر سينفق نمول من عراق ويلتقي من الوري المحتضن بكل كاب وكل كذب الأشير لكن إذا الكل استغى فبالإله المقتدر فكل سايد الضاربين وقاتلين سيندحر وقاتلين سيندحر كان سرهم اضلاعه بالعزم لا سينكسر على الزمان نو القصور الشعب ساو فينتصر طال الزمان نو القصور الشعب ساو فينتصر لكن إذا الحر استغى فبالإلاء المقتدر فكل سينضاربين وقاتلين سيندحين انكسروا أضلعهم فالعزم لا يسينكسر قال الزمان نو او قصور الشعب وسال قال الزمان طال الزمان نو او قصر الشعب وسال اتندد وكل سايق ضاربين وقتلين سيندحف انت كسرو اللهعه فالعزم لا سينكسر على الزمان لو أو اوقفوا الشعب زال ما ينتصر مجد الدنيا ثورتهم على المدى مجيده لم تهزم السيوف من لقلبه يا ثوره على المدى مجيده لم تهزم السيوف من في قلبه العقيده وفاز من إلى سلام كل الشعب للشهيد والشهيده سلام كل الشعب للشهيد سلام كل الشعب للشاهدين فتحزني أم الشهد فهو في الجنان وهو استراح من عناء سلطه الجباني لا تحزني ام الشهيد ما هو في الجناني وهو استراح من عناء سلطه الجباني لا تحزني فالعرش قد اهدى لا تحزني فالعرش قد اهدى لك التهاني وَقَاتِلُوا الشَّهِيدِ لَنْ يَحْنَأَ فِي الزَّمَانِ وَقَاتِلُوا الشَّهِيدِ لَنْ يَحْنَأَ في بالروح بالدم نفذيك يا شهيد قُرْضا بالدم علمنا الصبر يا زغرا علمنا الفداء يا بنت الانبياء علمنا الفداء يا علمنا الفداء علمنا يا